أشهد أن لا إله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah مد الرسول الله على الصلاه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 حي <تصفيق> على <متصفيق> <صفيق> <متصفيق> الفلاح الله أكبر الله لا اله الا الله